واد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ربه فاكرمه ونع طعمه فيقول فيقول ربي أكرمًا وأما إذا مبتلاه فقد عليه رزقه فيقول فيقول ربي أهانًا كلا بل لا تكرمون اليات ولا تحاضون على طعام المسكين